استووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين